ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعمل صالحا إني بما تعملون بصير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 فلما قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلا دَابَّةُ الْأَرْضِ تأكل من سأته.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 بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل, وأثل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور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 قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجَرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا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 وما أنفقتم من شيء فهو يُخْلِفُهُ وهو خير الرازقين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 فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُل إِنَّمَا أَعِظُكُم بِواحِدَةٍ أَن تَقُومُ لِلَّهِ مَثْنَاهُ وَفُرَادَةٍ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِنْ جِنَّةٍ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 ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريبا وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيدا